كُلَّ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ كُلَّ الْمُخَلَّفِينَ لَيْلًا الْأَعَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ كَمَا اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا فَإِنْ تَصِيْعُوا يُكْفِكُمْ وَهُوَ أَجْرُ الْحَسَنَةِ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الا رسوله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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأثابهم فكحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم وَم غال مَكَتي وَتَقزُونها وَمغَال مكَتي وَتَأقزونَها وَكذَ اللهَّم وَازيدًا حكيمَا وَكَ اللهَّ وَرييدًا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم آذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية وعدكم الله مغانم كثيرة وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ الله بِهَا وَأُخْرَى لَمْ عاصم الله بها وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير ولنقاتلكم الذين كفروا ولوله الارباره ما يجدون وليا ولا نصيرا وَنُفِخَ فِى الصُّورِ الَّذِيكَ فَهُمْ لِقَوْمِهِمْ وَالَّذُونَ أَدْبَرُوا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَقَاتَلُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لَا يَحْزَنُونَ وَلَا يَحْزَنُونَ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ تِلاَهِ تَرْدِيلاَ وَلَن تَجِدَ اللَّهِ تَرْدِيلاَ